بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة بيحكيهالي صديق ل ي حسين صديقي بيقولي ل أ ن ا حصل معايا موقف غريب جدا أ ن ا كنت راكب قطر من ا ل ق ا ه ر ة الاسكندريه لقيت راجل عجوز قاعد جنبي ومعاه ابنه ابنه حوالي خ م س ة وعشرين سنه يعني شاب يعني مش صغير ابنه قاعد عمال يبحلق فينا بشكل غير طبيعي ومبسوط وفرحان وقاعد جنب الشباك ويقول ا ب و لا انا الي قعد جنب الشباك انا عمال اقول لنفسي حسين بيقلي و ل انا عمال اقول لنفسي ايه الواد يعني العيل دا خمسه وعشرين س ن ة وبعدين يقوم قايل ايه يا بابا بابا بص الشجر الشجر ماشي ورانا <تصفيق> ما القطر ماشي ب س ر ع ة د ه كلام اطفال سوزك وبعد فراج ا ل عجوز يبتسم ويحضنه ويطبطب عليه ايه عم دوا وبعدين بعد ش و ي ة يقابله يابابا يابابا بص اللون ا ل أ خ ض ر دوا هو د ه ا ل أ خ ض ر ايه دا حسين مستغرب الواد د زي ا ل أ ط ف ا ل ك د ه ليه وبعدين بابا بص الحيوانات الي ل هناك ديا بص ب ط ر حاجه حاجه بابا السحاب ماشي مع القطر صاحبي طبعا بقى خلاص ح ي م و ت ويفهم هو الولد مريض ولا الولد ايه و ب د أ يستاء ان الراجل العجوز كل ما الولد يعمل كدا ي ت ط ب عليه ويحضنه فالاكيد يعني ا م صاحبي حسين د ه الولد ك د ه نام ف أ م ا ميل على الراجل العجوز وقله ا يا ياريت حضرتك تبقى تعدي انا اعرف طبيب كويس ق و ي طبيب نفسي انت المفروض تاخد ابنك وتروحله فالراجل ا ل ع ج و ز ا ك ت س م قاله لا احنا فعلا جايين من المستشفى بس مش من مستشفى علاج نفسي انا ابني مكنش ا ا بيشوف بقاله سنين ط و ي ل ة انا ابني استعاد بصره بعد سنين ط و ي ل ة ب ع م ل ي ة ج ر ا ح ي ة انا ابني ا لاول م ر ة رجع يشوف د ا ن ي حسين ام ق ا ي ل ي ساعتها ف ج أ ة اول مره ا ا ج ل قالي ك د ه انا ابني رجع يشوف عشان ك د ه معجب بكل المناظر الي ل حواليه حصل جوايا إ ح ن ا ليه ساعات بنحكم ب س ر ع ة قبل ما نسمع كل ا ل ح ق ي ق ليه ناس ب ت ط ل ق بعضها وجوازات بتبوظ قبل ما نسمع كل ا ل ح ق ي ق ليه بناخد مواقف س ي ا س ي ة وناخد مواقف ع ن ي ف ة قبل ما نسمع كل ا ل ح ق ي ق ليه بناخد مواقف من أ ش خ ا ص ليه بنحكم على ا ل أ ش ي ا ء قبل ما نسمع كل ا ل ح ق ي ق أ ر ج و ك ماتخدش ماتطلعش ب ن ت ي ج ة قبل ما تسمع كل الحقائق هدف ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة لا تكن متسرعا قبل ما تسمع كل ح ا ج ة بدل ما تاخد خطوات خ ا ط ئ ة أ و تحكم على ناس حكم خاطئ ساعتها صدقني اترسم ب س م ة أ م ل لما تكون مش مستعجل وتسمع وتفهم وتعرف كل المعلومات وبعدين تحكم شكرا والسلام عليكم ورحمة、الله.